ان اعوذ بالله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخرنكم تم تعلمون قال ربي ان مدعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا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 ويجعل لكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا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 ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكو منها سبلاً في جاجاً. فَرَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَجِدُوهُ مَالَهُ وَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا فَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا بَطَل أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا